Book 2 33 33 في محطه القطار في محطه القطار كالي يتправляется наступный тягник Мэта ясафер атты пўттар атты іла Берлін? Мэта Калі атпраўляецца наступны цягнік да Прыжы? Мэта ясафер атты пўттар іла Прыз? Калі атпраўляецца наступны цягнік да Лондона. Мэта ясафер атты пўттар атты الى لندن متى يسافر القطار التالي إلى لندن في أي ساعةة سافر القطار إلى ورس في أي ساعة يسافر القطار إلى وسو أي دين برولات تمة في أي ساعتة إلى ستوكهولم في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ أى какой гадзіне адпраўляецца цягнік да Будапешта؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ мне патрэбны білет да Мадрыда. من فضلك تذكرة سفر إلى من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد من فضلك تذكرة سفر إلى براغ من فضلك تذكرة سفر إلى براغ من فضلك تذكرة سفر إلى برن من فضلك تذكرة سفر إلى برن من فضلك تذكره سفر إلى برن كاليچنيق пребывает у вену مت يصل القطار إلى فيينا متى يوصل القطار إلى فيينا كاليچنيق пребывает у موسكو متى يصل القطار إلى موسكو مت يصل القطار الى موسكو كالي تياغنيك بريبيفايو يصل القطار إلى أمستردام مت يصل القطار الى أمستردام تي تريبا هل ينبغي علي أن ابدل القطار في السفر هل يجب علي ان ابدل القطار في السفر З якого пути من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ Чи юсть هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Мне потребен билет до Брюсселя Мін фадліка, тазкірат захаб факат іла Бруксел. Мін фадліка, тазкірат захаб Мне патрэбна зваротны білят да Капенгагена. Мін фадліка, тазкірат захаб ваада іла Капенгаген. Мін фадліка, тазкірат захаб Колькі каштуе месца ў спальным вагоне? بكم السرير في عربه النوم بكم السرير في عربه النوم